إ ذ يغشى السدره ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد راى من آ ي ا ت ربه الكبرى ف ر أ ي ت موسوعه اللات ا ل ن ا ا ل س ي للعلوم ا ا ل ذ ا ت ل ك إ ذ ا ق س م ة ض ي إن ه ي إ ل اسماء أ م م الله أنتم ز ا ل ب ه ا من س ل ط ا ن ى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 هو أ ع ل م بكم إذ أ ن ش أ س م من النابلسي أ أ ر ض وإذ ت م أ للعلوم ا ل ا تزكوا أ ن ف س ك م هو أ ع ل م بمن ا ت ق ى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 ف ب أ ي آ ل ا ء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الاولى ازفت الازفه ليس لها من دون الله كاشفه افمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وانتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا